دوما لك الحمد يا رب والصلاوات دوما لك الحمد مدقة النبضات فلأنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد الجهر والخلوة يوم لك الحمد يا رب والصلاة يوم لك الحمد مدقت النبضة